الوحدة السادسة مدرستي وأصدقائي. الدرس الثالث أصدقائي واحد استمع إلى الكلمات التالية وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. مدير مديرة معلم معلمة تلميذ تلميذة صديق صديقة صديق واحد صديقان اثنان صديقة واحدة صديقتان اثنتان